أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبًا كَلِمَةً طَيِّبًا كَشَجَرَةٍ طَيِّبًا كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثابت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُنَهَا ومثل كرمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا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 أَنَمْتَ رَأَي إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ إلى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف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 سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ عمت الله وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ قال إبراهيم رب جعل, هذا البلد آمنا رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أظلم كثيرا أصالف إنك غفور رحيم.